Bismillah al-Rahman al-Rahim. Al-Filabim, golbati Rom, fi adn al-Ardi, wahum min baghdigalbihim, syaigulibun.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 Rab mina nasib lqawi Rabbi mla Awalam yasiru fi al-arz, fyaunzuru. Kifakan ghaibatul-lazin min qablihim, kano ashad minhum kuwah, wa athar al-arz, wa amaruhaa akhthar min ma Sesungguhnya Allah menghukum mereka, tetapi mereka sendiri yang menghukum. Kemudian terjadilah akibat orang-orang yang berbuat salah dan mereka berkhianat dengan الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء و كانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبون وأما الذين كفرو وكذبو بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون dan he terkane ke dalam ke investitas dan terboil, josnya itu per這樣 dan wyel Het tämä yang diger kat THU dan diger stripoqu identify materialnya dan terus akan keluar Dan dari ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أنفرون Halakum min anfus kum azwaj azwaj yang disukun ialah, وجعل بينكم مودة ورحمة. Innafi zaidik la ayatilli qomi yatfakrun. و من آياته خلق اختلاف السناتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء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 وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم inna malakat aymanukum min shuraka min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fi sawaa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 كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة jika fariqum minu b-Rabbihim yushrickun, liyakfuru b-ma aatinahum, f-tematgum f-saw f-ta'lamun, am azalna alaihim sultana, fahuwa yatkelmu b-ma kauluhu al-nas فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون نَعْمَ وَجْهُ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللهِ وَمَا آتَيْتُم من زكاة تريدون وجه الله. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكَ من شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظُر كيف كان عاقبة الذين من قبل كان اكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا من قبل ان ياتي يوم لا من الله Yoma izi yasddagun. Man kafar fa'alihi kufur. Wman amil salihun fa'la anfusim yabhedun. Lajizi al-ladin amanu amil salihatim fa'zulin. Inna hu la yuhub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 I'm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 صَٰلِحٌ ذَٰلِكَ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إلى رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمد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 وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله لا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للبعث